متى خمستاشر حين جاء الى يسوع كتبه وفرسيون الذين من اورشليم قائلين لماذا يتعدى تلاميذك تقليد الشيوخ فانهم لا يغسلون ايديهم حينما يأكلون خبزا فاجابوا وقال لهم وانتم ايضا لماذا تتعدون وصية الله بسبب تقليدكم فان الله اوصى قائلا اكرم اباك وامك ومن يشتم ابا او اما فليمت موتا وام انتم فتقولون من قال لابي او امي قربان هو الذي لن أنت تنتفع به مني فلا يكرم ابا او ام فقد ابطلتم وصيه الله بسبب تقليدكم يا مرائون حسنا تنبأ عنكم اشيا قائلا يقترب بلي هذا الشعب بفمه ويكرمني بشفتيه، واما قلبه فمبتعد عني بعيدا وباطلا يعبدونني وهم يعلمون تعاليمه هي وصايا الناس ثم دع الجمع وقال لهم اسمعوا فمه ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان بل ما يخرج من الفم هذا ينجس الإنسان حينئذ تقدم تلميزه وقالوا له أتعلم أن الفرسين لما سمعوا القول نفروا، فأجاب وقال كل غرس لم يغرسه أبي السماء يقلع اتركوهم هم عميان قادة عميان، وإن كان أعمى يقود أعمى يسقطان كلاهما في حفرة، فأجاب بطرس وقال له فسر لنا هذا المس، فقال يسوع لأنتم أيضا حتى الآن غير فاهمين. ألا تفهمون بعد أن كل ما يدخل الفم يمضي إلى الجوف ويندفع إلى المخرج وأما ما يخرج من الفم فمن القلب يصدر وذاك ينجس الإنسان لأن من القلب تخرج أفكار شريرة قتل، زنا، فسق، صرقة، شهادة زور، تجديف هذه هي التي تنجس الإنسان وأما الأكل بأيدي غير مخصولة فلا ينجس الإنسان ثم خرج يسوع من هناك وانصرف إلى نواحي سور وصيداء وإذا امراه كنعانيه خارجة من تلك التخوم صرخت إليه قائلة ارحمني يا سيد يا ابن داود ابنتي مجنونة جدا فلم يجبها بكلمة فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين اصرفها لأنها تصيح وراءنا فأجابه وقال لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضاله فأتت وسجدت له قائلة يا سيد أعني فأجاب وقال ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب وقالت نعم يا سيد والكلاب أيضا تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أربابها حينئذ أجاب يسوع وقال له يا امرأة عظيم إيمانك ليكن لك كما تريدين فشفيت فشف ابنتها من تلك الساعة ثم انتقل يسوع من هناك وجاء إلى جانب بحر الجليل وصعد إلى الجبل وجلس هناك فجاء إليه جموع كثير معهم عرج وعمي وخرس وشل وأخرون كثيرون وطرحوهم عند قدمي يسوع فشفاهم حتى تعجب الجموع إزراء الخرس يتكلمون والشل يصحون والعرج يمشون والعمي يبصرون ومجدوا إله إسرائيل وأما يسوع فدع تلاميذه وقال إني أشفق على الجمع أن الآن لهم ثلاثة أيام ينقصون معي وليس لهم ما يأكلون ولست أريد أن أصرفهم صائمين لأن لا يخوروا في الطريق فقال له تلميزه من أين لنا في البرية خبز هذا المقدار حتى يشبع جمعا هذا عبده وقال لهم يسوع كم عندكم من الخبز فقالوا سبعة وقليل من صدار السماء فأمر الجموع أن يتكئوا على الأرض وأخذ السبع خبزات والسمك وشكر وقصروا أعطوا تلميذ وتلميذ أعطوا الجمع فأكل الجميع وشبع ثم رفعوا مفضل من الكسر سبعة سلال مملوة والأكلون كانوا أربعة ألاف رجل معدى النساء والأولاد ثم صرف الجموع وصعد إلى السفينة وجاء إلى تخوم مجدل نشوف هنا زي الكتبة والفرسيين وقادة الشعب اليهودي مكملين في انهم بيقوموا الرب حتى وهو بعيد عنهم يعني حتى الرب في منطقة الجليل بعيد يعني بيخدم في منطقة الجليل لكن بعتن له كتبة وفرسيين من ارشالين يعني وضعنا هم قاعدين في أرشاليم في العاصمة تحت بي بيتفقوا عليه وبيتابعوا اخباره وبيقاوموه ولو من على بعد يعني مش, مش بس لما بينزل هو أرشاليم أو بي بيقترب منهم لكن المقاومة بقت من بعيد حتى هو في منطقة الجليل وفي وسط الناس البسطة ال البعيد عن العاصمة بعتله كتبه وفرسيون يتصيدوا له الاخطاء حاولوا يتصيدوا له الاخطاء اللي تخلي صورته قدام الناس مش كويسة او عشان يقدروا يمسكوا عليه حاجة تبقى حجة معاهم ضده فده بيورينا ان قادة الشعب وقادة الأمة مكملين يعني مكملين في رفضهم لشخص الرب رغم كل الآيات والعجائب والخير اللي هو بيقدمه لأرناع عنه في الإصحاحات اللي فات فاسكان شفنا الصحة اللي فات هيرودس الملك الشرير اللي قتل يوحنا المعمدان فإحنا بنشوف هنا إن قادة الشعب الدينيين لا يقلوا شرا عن الحاكم الشرير وبرضو بيتصيادوا للرب عشان يقتلوه. فبيقول حين إذن جاء إلى يسوع كتبتون وفرسيون الذين من أرشاليم جيين من أرشاليم ده سفر طويل مش قليل يعني يعني مرسلين إرسالية يعني مش قليلة ايام عبل ما يوصلوا لمنطقة الجليل عشان يقولوا له لماذا يتعدى تلاميذك تقليد الشيوخ وما طبعا بيصير السؤال كما لو انهم بينتقدوا التلاميذ بس هو مفهوم طبعا ان سكان التلاميذ بيعملوا حاجة غلط يبقى لانه هو سمح لهم بها يبقى لانه هو غلط يعني هو مفهود السؤال يعني انت ليه تسمح لتلاميذك او انك انت غلط اصلا او مضاد لتقاليد الشيوخ بس هما بيصيغوا السؤال عشان يعني بيرينا الخبس برضو خبص السعالب يعني في هذا السؤال كما لو انه هما مش بيلوموه هو بيلوموا التلاميذ بس مفهوم يعني مفهوم عشان كده الرب مدفعش عن التلاميذ وتولى هو الرد عليهم لأن هو عارف ان السؤال موجه ضده مش موجه ضد التلاميذ فبيقول لماذا يتعدى تلاميذك تقليد الشيوخ فانهم لا يغسلون ايديهم حينما يأكلون خبس هنا بقى حصل حاجة يعني دخلت في السكة وهتقلب يعني القادة اكتر على شخص الرب وهي التقليد تقليد الشيوخ ما هو تقليد الشيوخ ده عنصر جديد اول مره نتقابل معاه في, في الاناجيل تقليد الشيوخ ده اللي هما بيسموه دلوقتي التلمود. التلمود لو حد سمع الاسم ده إن لما الشعب رجع من السبي بعد السبعين سنه السبي اللي سبق فيهم في بابل ابتدى يبقى فيه حاجة جديدة انه الشيوخ ابتدوا الشعب بقى راجع من, ال من السبي ما يعرفش اي حاجة عن الدين نسيوا الشريعة نسيوا كل حاجة اختلطوا بالامم بشكل مباشر سواء اللي كانوا في السبي فعلا او حتى اللي كانوا موجودين في الارض الارض الارض اسرائيل وهم يعني اثناء السبي اختلطوا بشعوب اخرى فابتدى يبقى اسئلتهم كتير نعمل ايه ما نعملش ايه ايه الحلال ايه الحرام ايه الصح ايه الغلط ونفتكر كويس لما قرينا صفرة عزرة انه كان بي بي بيتبنى قراءة الاسفار المقدسة الشريعة على مسامع الجيل اللي رجع معاه من السبي لكن بعد هذا الجيل زي ما قلنا الأجيال الجديدة طالعة مش عارفه أي حاجة ومختلطة بالأمم فابتدا يبقى في فتاوي أو ابتدى الشيوخ مشايخ الشعب أو قادة الشعب الدينيين يحطوا لهم قواعد للأكل والشرب والنظافة الشخصية ويحاولوا يعملوا آآ ليهم آآ تقاليد عشان يعني يستردوا الهوية اليهودية مش بقى يقروا لهم الشريعة زي ما عزرا عمل انه هو حاول يرجع لهم ذكر الشريعة تاني لا ما اكتفوش بالشريعة لان الشريعة كان فات عليها سنين كتيرة يعني, يعني شيء قديم هم اللي اختلطوا بشعوب جديده وسمعوا حاجات جديدة واحتكوا بحضارات مختلفة فعاوزين افكار جديده فابتدوا الناس تفتلهم وجمعوا افكار الشيوخ دي او الفتاوي دي في كتب الكتب دي هي اللي فيما بعد جمعت وصارت التلمود لغايه دلوقتي هم بيعتبروا هذا الكتاب يعني التلمود ده ده, ده اللي اسمه تقليد الشيوخ من ضمنها ان هما يغسلوا ايديهم قبل الاكل يعني, يعني عشان يميزك عن الامم الامم بيقولوا عن الامم دول ناجسين فان الامم ممكن يأكلوا بايديهم وهي مش مغسوله انت كيهودي مفروض تغسل ايديك قبل الاكل دي طهارة يعني نوع من الطهارة قبل ما تأكل الخبز بمرور الوقت تقاليد الشيوخ دي لانها قديمة وتنتقل من جيل لجيل وفي كل جيل بيضاف لها اقوال الشيوخ الجديدة يعني كل ما في كل جيل له مشايخه يعني وله قادة القادة بتوعه بيضيفه لهذا التلمود يعني وبالقدم لان ده اصبح بقاله مثلا مئات السنين اصبحت لها قدسيه يعني للأسف ال... احنا بنقدس كل ما هو قديم يعني عما يقول لك مثلا ال... ال... ال... القديس فلان قال او ال... القديس فلان ده عاش مثلا من 200-300 الف سنة مثلا يبقى القول ده له تأثير ليه لانه من الف سنة يعني لمنجرد انه قديم فهو اصبح له قدسي فتقاليد الشيوخ دي اللي حطتها بشر واللي حطتها ناس والناس دي قد تصيب وقد تخطئ لكن اصبح ليها قدسيه عند الشعب اليهودي لدرجه انها بقت يعني ممكن تعطل تطبيق الوصيه اللي جايه في الناموس وصية الله اللي في الناموس بسبب التقليد يعني التقليد اصبح اقرب الى الشعب من الناموس يعني الناموس كوصايه ابتعد شوية بشوية عن الناس ما بقتش الناس تهتم اوي بالناموس بقدر ما تسمع للمشايخ لان المشايخ اقرب ليهم عايشين معاهم ف... وكلامهم بي... بي... يعني بي... بيجي لهم مع التبطاب فاصبح بعد شوية تقليد الشيوخ او التلمود اقرب الى الناس من الناموس او اقرب من الوصية حتى نوم في بعض الاحيان وده الرب هيقوله بيحفظوا التقليد ويكسروا النموس يعني رغم ان التقليد مفروض او المشايخ دول لو فعلا هم رجال دين حقيين كانوا مفروض يكونوا بيقولوا الكلام اللي يفسر النموس او يقرب النموس لازهان الناس او يوضح دي شغلة الخادم انه يوضح كلمة الله للناس ويخليها قريبة من ازهان الناس قريبة من حياتهم العملية يسهل لهم يفهموا كلمه الله بتقصد ايه لكن الشيوخ دول ابتدوا يقولوا كلام حتى لو الكلام ده ضد الناموس او بيخالف الناموس وللاسف الناس صدقتهم او ناس اكتسبت هذه الاقوال لانها الكلام ده مثلا قالوا فلان من 100 سنه او من 200 سنه فلمجرد انه قديم اصبح له قدسيه نفس الأمر حصل في الكنيسة احنا عارفين كويس أو ان الناس النهاردة في الكنيسة يقدسون تقاليد أكتر من الكتاب المقدس ويعرفون تفاصيلها ويخضعوا ليها أكتر ما يعرفوا كتاب ايه أو أكتر ما الكتاب ويعرفوا الإنجيل قال ايه ولمجرد ان اللي قال الكلام ده من القرن الرابع ولا الخامس ولا السادس بل الكلام ده مقدس او الكلام ده سمين ليه لانه قديم هل ال... ال... ال... الشيء لو قدم دب يعني انه صح ملوش اي, ملوش اي ايم الزمن ملوش اي ايمة لانه في النهاية هو قول بشر يصيب او يخطئ لكن كلمة الله هي وحدها اللي ليها السلطان مفروض يبقى على الضمير وعلى اذهاننا وعلى أرواحنا هي دي المفروض نخضع عليه فهم ماشيين المشوار ده كله جايين من اورشليم لغاية منطقة الجليل سفر عشان حاسين ان هم كده مسكوا حاجة على الرب يسوع ان تلاميذه وهم بياكلوا ما بيغسلوش اليوم الأول بينما في التلمود اتقال ان مفروض اليهودي يغسل ايديه قبل الاكل نفاجأ ان ربنا بيدفعش عنهم ولا بيدافع عن نفسه زي ما قلنا الاتهام ده موجه ليه هو شخصيا اصلا اما بيحاولش يسترديهم بل بيفاجئوا انه يتحول من انهم عايزين يحطوه في دفاع الى, م... إلى هجوم الرب اصر انه هما ما يعني ما, ما, ما يوصلوش لغرضهم انه هم يحولوه الى شخص مخطئ او يحطوه في موقف المدافع لكن بالعكس وصل لهم هجومه عليهم هم وكلم على فكرة التقليد دي اللي, اللي ممكن ناخدها لينا النهاردة ككنيسة برضو في فكرة التقليد كل ما هو متوارس او كل ما هو قديم بنحترمه بنحترم الناس القديمة لكن هي في النهاية اقوال البشر تصيب وتخطئ ولازم احط المقياس دائما هو كلمة الله فلو سمعت قول من لحد قاله من سبع تلاف سنة ولا مهما كان يعني على عيني وعلى راسي لكن في الاخر انا بحطه قدام كلمة الله واشوف ايه اللي بيتوافق مع كلمة الله باخده وإيه لي ما بتوفقش مع كلمة الله ملوش أي سلطان مش لمجرد إنه قديم يبقى له سلطان عليه فالناموس ما كانش قال في فكرة غسل الأيدي دي يعني دي مش وصية موجودة في الناموس الوصية دي كانت متقالة في النموس في بس في لما الرب اداهم الشريعة وصى إن الكهنة فقط قبل ما يكونوا بيكلوا من الزبيحة اللي بيقدموها في بعض الزبائح اللي كانت تتقدم كان لازم الكاهن بيشاركوا في أكل جزء من هذه الزبيحة فكان الله وصى أن الكاهن يغتسل مش غخص بس يغتسل قبل الأكل من الزبيح ده اللي موجود في الناموس لكن فكرة غسل الايدين قبل الأكل العادي دي مش, مش وصية في الناموس دي وصية في تقاليد الشيو فنفاجأ ان الرب بيهاجمهم لهم الفكرة اللي احنا بنقولها دية ازاي ان تقاليدكم بقت مهمة عندكم لدرجة ان انتم جايين جايين مش وردة كله بتتهموني في حاجة مش ضد النموس مش يعني مش انا كسرت نموس او كسرت وصية في الكتاب مثلا كان واحد على الال يحترمهم يعني او يحس ان خايفين على الناموس يعني انت جاي من مشوار ده كله عشان تتهمني في حاجة هي اصلا من تقاليد الشيوخ فاجابه وقال لهم وانتم ايضا لماذا تتعدون وصية الله بسبب تقاليدكم وهنا رب بيسميها تقاليدكم هم بيقولولوا تقاليد الشيوخ بيدولها قدسية لانها بتاعة الشيوخ القدام يعني العنصر الزمن ده ان مدام حاجة قديمة فهي حاجة مقدسة يعني الرب رفض يستخدم التعبير ده تقليد الشيوخ ده وسماه تقليدكم تقليدكم انتم البشر انتم الناس ده تقليد الناس البشر لانك انت بعد 100 سنه هتبقى انت شيوخ يعني انت اللي موجود النهارده بكل شرك وبكل اللي فيك ده اللي بتقوله النهارده بعد 100 سنه الاحفاد بتوعك هيتعاملوا معاه على انه الشيوخ يعني هيكسبوه قدسيه فهي تقاليدكم في النهاية هي تقاليد الانسان وليس وصية الله فان الله ربع رب لهم نموذج كان بيحصل في ايامه ان الله اوصى في النموذ الوصية الرابعة المشهورة لنا كلنا اكرم اباك وامك ومن يشتم ابا او اما فليموت موتا اما الشيوخ بقى في التقاليد بتاعتهم قالوا ايه من قال لأبي أو أم قربان هو الذي تنتفع به مني فلا يكرم أباه يعني ذكر في تقاليد الشيوخ دي إن الإنسان لو كرس جزء من ماله للهيكل لله يعني جزء من المال لله وابوه وامه في وقت من الوقت احتاجوا للمال فقال لهم المال اللي كنت مفروض تاخدوه مني انا قرسته لله يبقى خلاص مالهو عندك حاجه يعني عاوزين يعني, يعني يعني احساسا منهم ان الله اعلى طبعا من الاب والام يعني الله فالمال اللي انا كان مفروضة دي لابو يا امي للهيكل محدش حاجش الكلب وابويا وامي بقى من نفسهم ما قدرواش يتكلمه لان انا كده كرسته او اعطيته للاعلى الاعلى من الاب والام فده ذكر في تقليد الشيوخ انك المال اللي المفروض تتصدق به او تساعد به الاب والام لو معكش غير مبلغ والمبلغ ده انت كنت مكرسه او ندره للهيكل يبقى, يبقى خلاص الاب والام لهمش حاجة عندك فرب يقول لهم انتوا كده قسرت الوصية فقد ابطلتم وصية الله بسبب تقليدكم لان الرب لما قال اكرم اباك وامك يعني اكرمه على كل مستويات المادية وال يعني ما يبقاش الاب محتاج حاجة او الام محتاج حاجة وانا اقدر اقدمها وما اقدمهاش مش بس المادي ولا والمعنوي عشان كده يقول له من يشتم ابا او اما فليمت موتا يعني يعني مش بس على المستوى المادي والمستوى المعنوي على كل المستوية فالله بيطالبني في الوصيه روح الوصيه هي ان انا ما ما يكونش ابويا محتاج حاجه وابخل بيها عنه انت كسرت الوصية دي لانك شجعته ان لو المال اللي معاه ادى الهيكل يبقى خلاص يسيب ابوه محتاج او يسيب امه محتاجه وده ضد روح الوصيه هما طبعا الشيوخ دول فضلوا كده ليه لان المال لما يكرس للهيكل هم المستفيدين يعني هم في النهايه الفلوس دي بترجع لهم يعني لما بقول انا بكرس مبلغ للكنيسه او لل للهيكل هي في النهايه لخدمه خدام الكنيسه او لخدام الهيكل فهم لما اتسالوا او خير لو معايا مبلغ أديه لله ولا أديه لأبو يومي قالوا له لا تديه لله الله ده اللي هو أنا يعني تديه لي أنا مش أبو يومك يعني وبقت من تقاليد الشيوخ يعني بقت مقدسة لأنها تقاليد شيوخ فرب جايب لهم مثل إزاي بيكسروا الوصية يعني أصبح أقرب إلى الشام الفكر التقليد أكتر من النموذج أو الوصية نفسه. ليه بقى؟ لان الوصية او الشيء الالهي الصرف صعب على الانسان يعني دايما وصية الله صعبة لان دايما الله بيبحث عن القلب بيبحث عن الخير الحقيقي قداس الحقيقيه يعني الاحسان الحقيقي الله يبحث دايما عن الحقيقي بينما التقليد يبحث عن الشكل يعني الرب هيتكلم هي... هياخد كلامهم ده وهيفتح ليه موضوع يسبب امتعاض ليهم يعني هم هم جايين اصلا عاوزين يضايقوه او عاوزين يمسكوا عليه كلام فهتكون النتيجه ان الرب هياخد كلامهم ده ويقول لهم كلام هم اللي هيتضايقوا هم اللي هيتعبوا في موضوع القداسة يعني الشيوخ العظماء القدماء دول عاوزين يخلوا الناس تغسل ايديها قبل الاكل وقالوا ان هي دي دي القداسه او دي الطهاره انك تغسل ايديك على فكره وده اللي اتاخد بعد كده في الديانات اللي حوالينا وبقينا عارفين قبل ال... قبل الصلاه بيبقى فيه ايه وكلها جايه من نفس الفكره ازاي اغتسل قبل ما اكل مثلا اغتسل ما اكل او اغتسل قبل ما اصلي او نفس الفكره لما اخلي القداسة أو اخلي الطهارة في غسل الايدين دي سهل لكن الله لو أنا رجعت للوصيه الله يبحث عن الطهارة في القلب دي صعبة عشان كده دايما التقليد أقرب إلى الإنسان من الوصية يعني الناس, الناس تدي ودنها للتقليد أكتر ما تدي ودنها للوصية لأن الوصية هتطلبني بقداسه حقيقيه اللي رب هتكلم عليها بعد شويه الخارج من القلب اه الخارج من القلب ده بقى انا ما عليه الخارج من القلب ده صعب الخارج ازاي اتطهر من الخارج من القلب القلب وعمال يخرج نجاسه وعمال يخرج بغضه وعمال يخرج حاجات كتيره ما اقدرش عليها فالتقليد يقول لي لا الطهاره انك تغسل ايديك قبل بس حلو يعني جميل نغسل ايدينا الصبح ايه المشكله يعني ونبقى كده احنا طاهرين ونبقى كده احنا افضل من الامم الكلاب اللي مش بيعملوا كده كده قدر التقليد بتاع الشيوخ ده انه يحرف او يخلي الناس تنحرف عن وصية الرب الى امور شكلية سهل ان انا احفظها يعني شكل ان انا سهل ان انا احفظ الوصية الخارجية وغسل الايدي من الخارج لكن الرب هيتكلم بقى عن النجاسة الحقيقية اللي انت بتحاول تبغى عنها يعني بتحاول تبغى عن القداسة الحقيقية وتبحث عن قداسة وهمية شكلها من الخارج يا مرؤون حسنا تلبق عنكم اشياء قائلا يقترب الي هذا الشعب بفمه يقربني بشفتي أما قلبه فمبتعد عني بعيدا النص ده موجود في أشعية 29 تقريبا وباطلا يعبدونني وهم يعلمون تعليم هي وصايا الناس بحقيقة أشعي يقلها من من 600 وأكتر سنة قبل الرب يعني, يعني الشعب بيعبد الرب بالشفتين لكن القلب بعيداً والتعليم هي تعليم الناس مش تعليم الله وجه الرب داعي الناس اللي عشان تسمع يعني هما جايين يقولوله هو في الديرة كده ففجأوا ان الرب بيجيب الناس ويسمحهم الكلام ده وقال لهم اسمعوا وافهموا ليس ما يدخل الفم ينجس الانسان هنا الرب بيتكلم ضد تقاليد الشيوح يعني كل الـ الـ على فكرة التقاليد الشيوخ دي كانت بتتعلم في المجامع وبتتقال للاولاد الصغرين الناس طلع عليها لدرجة ان هنشوف بعد شوية أن بطرس نفسه مفهمش يعني التلاميذ نفسهم احتاجوا ان الرب يفصل لهم رغم ان الكلام واضح جدا بس التلاميذ نفسهم اتربوا على تقاليد الشيوخ يعني التلاميذ نفسهم كانت صعبة عليهم هذه الفكرة ان رب يعني فليس ما يدخل الفم ينجس الانسان بل ما يخرج من الفم هذا ينجس الانسان اللي فيش حاجة انت هتكلها هتنجسك قدام الله اطلاقا يعني وهذا يطهر زي ما الكتاب قال بعد كده جميع الأطعمة يعني فيش طعام نجس فيش طعام لو كالته هينجسني قدام الله لكن ايه اللي بينجسني قدام الله اللي طالع مني هو ده اللي اللي بيخرج مني هو ده اللي بينجسني لان اللي بيخرج مني موجود في قلبي وده اللي بينجس الانسان فما فيش اكل ينجسني بل ما يخرج من الفم هذا ينجس الانسان يعني الرب حول الموقف من ان هما كانوا جايين يستزنبوه او يطلعوه هو مخطئ في شيء الى ان هو حول الكلام او حول الموقف ضدهم وقدام الناس كلهم بينقد شيء كبير جدا كانوا هما بيعلموه للناس انك لو كانت بايديك مش نظيفة كده انت بتتنجس فالرب قال لهم مفيش حاجة هتتاكل تخشك تنجسك لكن اللي بيخرج منك هو الذي ينجس الانسان هنا اذا تقدم تلاميذه وقالوا له تلاميذه حسوا بالموقف فراحوا قالوا له اتعلم ان الفريسين لما سمعوا القول نفروا يعني ضايقوا من الكلام بدل ما هم كانوا جايين فاكرين ان هم هيمسكوا عليه هو حاجة يضايقوا بيها او يحسسوه بالذنب فيها هما لما سمعوا الكلام ده اتضايقوا وحسوا ان الموقف انقلب ضدهم وبالذات ان ما حدش منهم عارف يرد على النموذج اللي الرب جابه بتاع اكرم اباك وامك ده ما حدش منهم رد عليه لان هم فعلا ده موجود في تقاليد الشيوع وإجابة الرب قاسية جدا برضو على الكلام بتاع التلاميذ التلاميذ بيقولوا له انت عارف ان هم لما سمعوا الكلام ده تعبوا مثلا رب يقول لهم يعني اتضايقوا لا طب انا ما نفسيش انهم اتضايقوا مثلا طب هم فين طب تعالوا نصالحهم فجوا بالرب بيقول وقال قال لهم كل غرس لم يغرسه ابي السماوي يقلع اتركوهم دول اتضايقوا سيبوهم يتضايقوا اتركوهم دي انا عندي اصعب من اي قضاء ممكن يحصل يعني لو رب قال لي كلام مهما صع... يكون صعب اسهل لي من ان رب يقول سبوه ما, ما تقولوهش حاجة يعني ما تقولوهش حاجة ما تقولوهش حاجة دي يبقى خلاص كده أنا ما فياش اعمل يعني يعني أنا عندي من ربي يقول كلام مهما كان صعب اكتر اصعب ده احسن بالنسبة لي من انه ي... يقولوا تركوهم تركوهم دي كلمة تعني ان الرب فاقد الامل فيهم يعني النوعية اللي جاية تسأله وماشي المشوار ده كله مش بتستفهم مش عاوزة تفهم مثلا حاجة او مش مش قلبها على الناس مثلا او قلبها على التلاميذ احسن يكونوا التلاميذ كده بيتنجسوا ولا حاجة ده عاوزين يمسكوا عليه حاجة ومش عارفين يمسكوا حاجة عليه من خلال الوصايا فبيتكلموا عن تقاليد الشيوخ يعني الرب شايف النوعية دي ان هم فيش امل فيهم يعني النوعية دي ملهاش امل عشان كده الرب بيقال لهم اتركوهم هم عميان قادة عميان الاول بيقول كل غرس لم, لم يغرسه اب السماوي يقلع يعني ايه رب بيقول انا مش عاوز غير الناس اللي تمشي ورايا يبقى فعلا الاب السماوي هو اللي غرس فيهم الغرس ده فهم جايين يقول في ناس دايقت من كلامك خايفين احسن يكون في ناس يعني مش هتمشي وراك بعد كده ناس هتتقلع فرب قال لهم تتقلع يبقى هو اصلا ما كانش غرس من الاب السماوي يعني اللي مش عاجبه كلامي يبقى هو اصلا مش الاب السماوي اللي غرسه وانا اي غرس لا يغرسه اب السماوي انا مش عاوز يقلع ما زال التلاميذ عندهم من وجهة النظر البشرية يعني مش عايزين نخسر ناس يعني ليه بتقول لهم كلامي أو او ليه بتقول لهم كلام ينفروا منه لكن الرب بيقول لهم لا انا بالنسبة لي اللي مش غرسوا الاب السماوي او زي ما هو قال لهم ان لا يستطيع احد ان يقبل الي ان لم يكتذبه الاب وانا مش عاوز حد يجيلي من غير ما يكون الاب هو اللي مجتذبه فلو كان الناس دي غرس مش من الاب السماوي وهيسيبوني ويمشوا وهيتضايقوا من الكلام انا مش زعلان يقلع سيبوهم سيبوهم ينفروا ما تحاولوش ت ت ت يعني ت تريحوهم بالكلام هم عميان قاده عميان دي وجه نظر الرب فيهم القادة اللي هم مفروض قادة الشعب اللي هم الكتبة والفرسيين اللي بيقودوا الناس وبيعلموهم في المجامع كل يوم سبت تصنيف الرب ليهم تشخيص ليهم عميان تخيل بقى لما يبقى أصلا القائد اللي واقف يكلم الناس واللي بيعلم الناس ومفروض بينور طريقهم أعمى مش شايف يعني واقف حريص جدا الناس تغسل ايديها قبل ما تاكل انت اعمى يعني انت مش شايف خالص ان مش دي المشكلة يعني دي مش دي المشكلة يعني عمر ما هيبقى غسل الايدين هو المشكلة يعني ازاي انت مش قادر تشوف ان النجاسة خارجه من قلب الناس وازاي مش قادر تقرب من الحقيقة الموجودة في قلوب الناس ومركز ان الناس تغسل ايديها وفهم ان انت كده بتعلم الناس يعني او انت كده قائد الناس هم عميان قاده عميان الشعب اللي بيمشي وراهم وبيسمع كلامهم هم كمان عميان اعتقد ان كلمة الرب دي صادقة اليوم يعني لا بيمر عليها زمن ولا بيأثر فيها اجيال ولا سنين وتقدر توقف النهاردة وتبص حواليك وتقول هم عميان قادة عميان يعني اسمع في اي حتى وفي اي مكان ايه اللي بتقال للناس هتلاقي ان الموقف لم يتغير كثيرا هم عميان قادة عميان طبعا لما يبقى في اعمى بيقود اعمى زي ما الرب يقوله ان كان اعمى يقود اعمى يسكتان كلاهما في حفرة بس المسؤولية بتاعة الاعمى القداماني اكتر طبعا يعني يعني الاثنين هيقعوا في حفره بس مسؤوليه القائد اللي ادعى انه شايف وقاد الاعمى اللي وراه بتبقى قدام الله طبعا هتبقى مسؤوليه كبيره هم عميان قاده عميان وان كان الاعمى يقود اعمى يسقطان كلاهما في حفره بنفاجئ ان التلاميذ نفسهم الكلام كان غريب عليهم زي ما قلنا لانه هم تربوا على تقاليد الشيوخ ديات فبيقول فاجاب بطرس وقال له فسر لنا هذا المثل هو مش مثل يعني تستغربوا ان بطرس بيقول فسر يعني هو فاهم, فاهم, إن فاهم انه مثل يعني محتاجي تفسير هو مش مثل يعني الرب قال ليس مثلا فأجاب بطرس وقال له فصل لنا هذا المثل عشان كده رب برضو بيلومهم فقال يسوع هل أنتم أيضا حتى الآن غير فاهمين ألا تفهمون بعد أن كل ما يدخل الفم يمضي إلى الجوف ويندفع إلى المخرج يعني اللي بيخش من الفم اللي الإنسان بيأكله دوت وينجسه اللي هو أصلا ما بيعديش على القلب أو ما بيأثرش في كيان الإنسان أصلا واما ما يخرج من الفم فمن القلب يصدر وذلك ينجس الانسان لان من القلب تخرج افكار شريرة قتل ذنى فسق سرقة شهادة زور تجديف ده اللي موجود في قلوب الناس وده اللي احنا شايفينه ليل النهار والناس مصممة انها تغسل وتغتسل كذا مرة في اليوم وقبل ما تصلي وقبل ما تعمل وقبل ما ت... لكن خارج من القلب ايه؟ قتل وزنا وفسق وصرقة وشهادة زور وتكديف مين اللي يقدر يمدي ايده يطهر هذا القلب هو ده السؤال لكن انت بدل ما تشغل نفسك بانك تطهر القلب الحقيقي انت بتتعلم الناس انهم يغسلوا قديهم قبل ما يكلم هذه هي التي تنجس الإنسان وأما الأكل بأيدي غير مغسوله فلا ينجس الإنسان هل معنى كده ان الرب عاوزنا ناكل بأيدي غير مغسوله لا طبعا يعني الفكرة مش, مش كده الرب بيقول ان الأكل بأيدي غير مغسوله مش هينجسني لكن لو أنا هاعملها بدافع النظافة أو هاعملها بدافع الصحة يعني ما فيش مشكلة يعني رب مش بي مش دي القضية المصارة اصلا او مش ده السؤال اللي كان مصار عشان الرب يرد عليه لكن المشكلة ان هم حولوا دي الى نجاسة او حولوا دي الى يعني حاجة مفروض الانسان يغسل ايديه عشان يتطهر ان ده نوع من الطهارة يعني ودي الحاجة اللي رب يرد عليه هنا انه يعني رب فو أما دخلوا في الليلة الأخيرة العلي رب غسل رجليهم بقى مش غسل إيديهم غسل رجليهم يعني إذا الرب مش ضد الاغتصال إلا حد يعتقد يعني رب الرب ضد فكرة الاغتصال أصلاً رب غسل أرجلهم وما دام غسل أرجلهم يبقى بالأول أيديهم يعني لكن اذا الرب مع النظافة ومع يعني الاختسال لكن الرب ضد فكرة انك تحول الطهارة والنجاسة الى ممارسات خارجية تمارسها تعتقد تريح بيها ضميرك لان هو على فكرة الناس كانت بتسمع لأقوال الشيوخ لان زي ما قلنا بتريح ضمائرهم اسهل عليهم من وصايا الله او اسهل عليهم من النموس الناس لما كانت تغسل ايديها تحس ضميرها مستريح لانها كده حسناها طاهرة واللي في القلب في القلب يعني اللي جوه زي ما هو لكن لما بيمارسوا تقاليد الشيوخ كانوا بيحسوا براحه في ضمائرهم ودي المشكله ان الناس من لغايه النهارده لما بينفذ التقليد بيحس براحه ان هو ماشي على تقاليد الشيوخ رغم ان الانسان لو بس عنده يعني يعني امانه في في النظر لنفسه وحياته يقدر يعرف ان مفيش فيش حاجة تغيرت بهذه الممارسات اللي بيمارسها كل يوم وكل سنة وكل مفيش القلب هو القلب النجاسة هي النجاسة الشر هو الشر مفيش حاجة بتتغير بس لما بي بيصوم الصيامات دي او بيصلي الصلاوات دي او بيبص النواحي دي او مش عارف بيعمل ايه او بيقوم او بيقعد أو بيحس ان ضميره مستريح لان دي اقوال الشيوخ خطرها انها بتقدر تنيم الضمير او تريح ضميرك زي ما تعودنا في كل المرات اللي فاتت اول ما كان الرب يتواجه بالنوعيه دي من الناس اللي جايه عاوزه تقاومه او عاوزه تمسك عليه حاجه يجي سايبلهم الدنيا وماشي بيرد يعني مش بيهرب من الرد بس قررت اكتر من مره لو تفتكروا بعد ما يرد يجي لهم المكان وماشي يعني مش, مش بيسعى لاثاره المشاكل يعني انتوا جايين عاوزين تمسكوا علي حاجة او انتوا جايين تقوموني فانا بس لكم الدنيا وامشي يعني انا مش اصلا مش عاوز اخد منكم حاجة يعني, يعني انتوا فاهمين ان انا جاي اخد منكم الناس مثلا انا مش عاوز اخد منكم الناس فكان في كذا مرة نشوف إزاي ان يسوع كان يرد على الموقف وبعد كده يجي سايب المكان وماشي المرة دي بقى ساب المكان ساب أرض إسرائيل كلها يعني يعني طفشوه من أرض اسرائيل كلها يعني هم اصلا جايين له من أرشالين من أقصى الجنوب إلى الجليل هو بيخدم في الجليل اللي في أقصى الشمال اللي كلها ناس بسطة جدا رايحين له هناك بي بيقوموه فجيه سايب المنطقة دي وطالع على منطقة بر حدود إسرائيل اللي هي في لبنان دلوقتي منطقة لبنان دلوقتي ده بر حدود إسرائيل خاص دي أراضي أممية اللي هيعمل فيها الموقفين الثلاثة الجايين دول لآخر للصح دي, دي مناطق أممية اللي هي صور وصيدا دي مناطق موجودة في لبنان ثم خرج يسوع من هناك على طول يعني اول ما يحصل مواجهة زي كده لك ثم خرج يسوع من هناك وانصرف طلع بر حدود إسرائيل خاص عشان محدش يروح له هناك من كتر ما هم روحهم صعبة خنقين الجو كل من بيحاول يكون بيعمل حاجة في وسط الناس لي بروحهم الثقيله دي حاولوا يتصيدوا اخصاء يعملوا قلق في وسط الناس فرب ساب خالص منطقه اسرائيل منطقة الجليل وخرج الى نواحي صور وصيدا عشان كده اتقابل مع المرأة يعني ناس تقول لك ايه اللي جاب المراه الكنعانيه دي ليسوع هو اللي راح الرب هو اللي راح لاراضي الناس دي وده لازم فاهمينه عشان الكلام اللي هيحصل بعد كده يبدو ان الرب رده هيكون قاسي شوية على هذه المرأة بينما اللي فاهم النص يفهم ان الرب رايح لها مخصوص يعني رب ما خرجش بره حدود ارض اسرائيل الا دي عشان يعمل العمل ده يشفي البنت دي ورجع تاني ارض اسرائيل يعني دي المرة الوحيدة اللي رب ترك فيها ارض صريح كان عشان هذه الامراه رغم انه في كلامه يبدو انه مش جاي بس هو جاي له. يعني الحاجة الوحيدة اللي اتطلعه الى صور وصيداء وبعدين يرجع تاني هي انه عمل العمل ده يعني عملش حاجة تاني غير العمل ده يعني فاذا فعزم الرب رايح للانسانة دي لها كلام يبدو انه صعب وهنحاول نفهم ليه قال لها الكلام زي ما الرب كان ماشي مع تلمزيع مواس ويقول الكتاب انه تظاهر بانه عاوز يسيبهم ويمشي وهم مسكوا فيه هو رايح معاهم هو اصلا رايح عشان يقعد معاهم هو رايح عشان يأكل معاهم هو رايح عشان يفتح عنهم بس بيتظاهر انه رايح لمسافة ابعد عشان يخلوه يخلوهم يمسكوا فيه يعني برضو لما راح ماشي على الميه في المعجزه يقول الكتاب انه اراد ان يتجاوزهم يعني يعني كما لو انه مش جاي لنا يعني مش جاي لي بس عشان انا امسك فيه او انا اطلبه نفس الموقف حصل مع المراه الكنعانيه يبدو ان الرب مش رايح لها او الرب يقول لها انا مش جاي لك انت بينما هو في الحقيقة ما خرجش برة دائرة اسرائيل إلا عشان هذه المرأة ويرجع مرة أخرى يقول ثم خرج يسوع من هناك وانصرف إلى نواح سور وصيداء وإذا امرأة كان عنية من تلك التخوم صرخت إليه قائلة ارحمني يا سيد يا ابن داود ابنتي مجنونة جدا رب حس في قلبه زي ما شفناه قبل كده راح مشوار مخصوص في البحيرة الى منطقة العشر مدن عشان يقابل الانسان المجنون كرة الجدريين وشفاه ورجعته ده موقف مشابه برضو الانسانة دي كان عندها بنت الكلمة المترجمة مجنونة جدا لو قرأتوها في اي ترجمة تانية بها شيطان يعني, يعني مش مجنونة جنون عادي لكن ابنتي بها شيطان ويمكن في انجيل مرقس يعني اوضح شوي ارحمني يا سيدي يا ابن داود ابنتي مجنونة جدا يعني جنون فوق طبيعي او جنون بسبب ارواح شريرة هي نفس فكرة مجنون كورت الجدري ان الدول يعني الشعوب اللي كانت فيها المحيطة بشعب اسرائيل كان فيها اعمال السحر والنجاسة والحاجات دي مشهورة يعني فكان مشهور فيهم قوي الارواح الشريره اللي بتبقى ممتلكة الناس بالشكل هي بقى قالت كلمة هي مفتاح الكلام ده عشان ما فهمينه هي بتقول له رحمني يا سيد يا ابن داود هي مش جاية للرب باعتباره رب الناس كلها أو رب البشر كلهم أو الرب الرحيم للناس فهي بجياله باعتباره ابن داود معناه ان الست دي عارفه الرب وعارفه ال... ان هو من شعب اسرائيل وعارفه انه هو يعني بيقال عنه انه هو المسيح ابن داود فهي جياله بهذه الصفة فبناءا عليه الرب اتكلم معها فقال لها لو انا ابن داود انت جايلي بصفة ابن داود فابن داود هو جاي لليهود فقط ابن داود مدام انا ابن داودي يبقى انا جاي لليهود فقط مش للامم يعني عشان كده في تاني مرة مش هتقول له يا ابن داود هتقول له يا سيد بس يعني يعني أنا من يعني جيالك باعتبارك ملك اليهود طيب لو أنا ملك اليهود أنا جاي لليهود يعني جاي لليهود مش جاي للأمم يعني فلم يجبها بكلمة خالص مردش عليها فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين اصرفها لأنها تصيح وراءنا أنا فأجاب وقال لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل باعتباري ابن داود لان احنا عارفين ان رب في, في كل الصحات اللي فاتت انه يا عمل خير مع ناس امم زي ما قلنا بما فيهم مجنون كورت الجدريين فمعنى لم ارسل الا لخراف بيت اسرائيل الدلّة بناء على اللي انت بتقولي يعني لو انا فقط جيالي بهذه الصفة يبقى بناء على هذه الصفة انا لم ارسل الا لخراه بيت اسرائيل الدل. فأتت فأتته له وقالت له المرة دي بقى يا سيد أعني فبرضه رب بيكمل فبيقول لها ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب البنين هنا اللي هم الشعب اليهودي اللي هو مفروض هو جاي ليهم كابن داود والكلاب دي الصفه اللي كان بتطلق على الامم باعتبار ان الامم كانوا عايشين زي ما قلنا في نجاسات وفي ممارسات كتير يعني نجسه والارواح الشريره دي كانت شيء اساسي التعامل مع السحر والتعامل مع الارواح الشريره ده كان شيء في وسطهم يعني كتير فالرب يقول لهم ما ينفعش الحاجه اللي انا جايب اديها للابناء تروح للكلاب فلأنها بتقبل هذا الوصف يعني جزء أساسي في اللي خلى الرب يتعامل معها إن هي عندها الاستعداد تقبل هذه الصفه عن نفسها اذا ده نوع من الاعتراف أو نوع من يعني قبول الدينونة أو قبول الحكم الإلهي على الممارسات بتاعتهم ديت فقالت نعم يا سيد والكلاب أيضا تاكل من الفتات الذي يسقط من مائده اربابها يعني انا قبل إن, إن, ان انت تكون جاي لهذا الشعب والشعب ده شعب ابناء واحنا بالنسبه لهم فعلا بنعترف ان احنا عايشين في النجاسه دي وهي أكيد عارفه ان بنتها يعني ما هي أكيد عارفة خلفيات الأمور إيه اللي وصل البنت إنها تكون مجنونة بهذا الشكل ما حصلش يوم مليلة يعني هي عندها فكرة برضو يعني اللفظ ده ما صدمهاش أو اللفظ ده ما أزعجهاش بالعكس الإنسان تحت وطقة الإحساس بالخطية بيقبل الوصف ده وبيعتبر إنه ده روح الرب كمان وهو بيتكلم بتحسس انه مش بيشتمها او بيجرحها لكن الرب بيصف بس صفة للوضع اللي هم عايشين فيه وهي قبلت يعني هي قابلت عشان كده ما انجرحتش تخيل لما الرب يقول كلاب وانت ما تنجرحش لان الرك على الروح اللي بتتقال بيها الكلمة مش اللفظ يعني بينما حد تاني ممكن يقول لك كلمة حلوة وتحس نجرحت منها يعني يعني الفرق في الروح مش في اللبس عشان كده لانها بتاخد الكلمة وبتكررها هي ما زعلتش منها وقلت له انت انا عارف ان انت ابن داود وعارف ان انت جاي لهذا الشعب وان احنا بالنسبة لهم كلاب لكن في النهاية انت محبتك تشمل حتى الكلاب يعني حتى الكلاب ال ال ما حول هذا الشعب يعني مش بس الشعب وانا أنا عندي استعداد اتقبل الفتات اللي يفيض من مائده الارباب يعني هي شايفاه خارج من ارض اسرائيل وشايفاه جاي لهم فهي عارفه ان هو واكيد سمعينا عن الرب انه بيعمل اعمال عظيمه في ارض اسرائيل فهي بتقول له انا نفسي فتفوته بس تقع من من اللي انت اديته للابناء يعني لقينا اللهجة بتتغير والرب بي بي بيستخدم كلمات جميلة بيقولها حين اذن اجاب يسوع وقال لها يا امرأة عظيم ايمانك اذا الرب كان شايف في ايمان في, في نفس وقفة وراء الحدود يمكن هي ما كانتش تقدر تعدي تيجي للرب في ارض اسرائيل لكن فهو رح لها رب عبر الحدود لانه شايف في انسانة عندها استعداد للإيمان وعندها استعداد وصلت لدرجة من العذاب من الأرواح الشريره اللي في بنتها لأنها عندها استعداد تعترف بالخطيئة اللي هي فيها بالوضع اللي هي فيه وتقبل الخلاص من ولو ابن داود اللي جاي لشعب إسرائيل تقبل منه الفتاة أو تقبل منه المتبقي أو الفائد من الشعب اليهودي فالرب يعبر الحدود مخصوص وصولا لهذه النفس ويرجع تاني يعني رب ما عملش حاجة غير راح عمل العمل ده ورجع تاني اذا ده يأكد لنا ان الرب رايح مخصوص يعني وهو بيحسسها انه مش عاوز يرد عليها هو في الاصل رايح لها يعني انا رايح لك اصل انا جاي مشوار ده كله عشانك لا شفناه قعد هناك ولا شفناه عمل حاجة تانية هناك ولا اي حاجة لكن عمل العمل ده حين اذن اجاب يسوع قال يا امراه عظيم ايمانك ليكن لك كما تريدين يعني كل اللي انت عاوزاه انا ادهولك اذا هو مش ابن داود اللي جاي لشعب اسرائيل فقط هو جاي للكل للعالم كله وان كان في البداية كان لازم يستعلن كابن داود اللي جاي لشعب اسرائيل لكن زي ما اتفقنا وشفنا لما رفض ملكوته في وسط هذا الشعب الرب وسع بعد كده دايره الملكوت وبعت لميزه إلى كل العالم يكرزوا بالانجيل الخليقة كلها فشفيت ابنتها من تلك الساعة على طول بعدها يقول ثم انتقل يسوع من هناك وجاء الى بحر الجلي اذا رجع على طول يعني اذا انا ما كنتش رايح الا عشان الموقف ده يعني انا فقط رايح عشان هذه النفس المعزة تشبه اوي موقف مجنون كورتر جدرين اللي كان الوحيد اللي حاسس بعذابه هو الرب رغم انه في ارض يعني ولو كان الرب استناه هو يجيله عمره ما كان هيعرف يجيله ولو كان رب استنى الامراه دي كانت برضه عمره ما هيعرف انها تجيله ثم انتقل يسوع من هناك وجاء الى جانب بحر الجليل رجع بقى الى جانب بحر الجليل جانب بحر الجليل هنا منطقة الشرق الشرقية لبحر الجليل اللي هي بسموها العشر مدن برضه يعني المنطقة دي منطقة أممية اللي فيها مجنون كرة الجدرين. ده اللي هيحصل المنطقة دي كل المفسرين بيقولوا كده لأكتر من سبب هنقوله بعد شوية عشان كده المعجزة اللي هتحصل دلوقتي ان الرب يقرر تاني معجزة اشباع الجموع دي مش تكرار لنفس المعجزة المعجزة اللي فاتت كانت في أرض اسرائيل دي كانت في منطقة أممية اللي هي منطقة العش في مدن دي في شرق البحيرة بحيرة طبرية جانب بحيرة الجليل أو بحيرة طبرية سعد إلى الجبل جلس هناك جاءت إليه جموع كثيرة معهم عرب وعمي خرس شل واخرون كثيرون طرحوهم عند قدمي يسوع شفاهم حتى تعجب الجموع راوا الخرس يتكلمون والشل يصحون والعرب يمشون والعم يبصرون ومجدوا إله إسرائيل تعبير غريب مش مجدوا الله إله إسرائيل ده دليل على ان الناس دي مش من إسرائيل يعني دول مش إسرائيليين أو الناس دي في الغالب هم من العشر مدن زي ما قلنا اللي في شرق البحيرة فمنطقة أممية فلما تشافوا مجدوا اله إله وبعد كده بيتكرر رب معجزة إشباع الجمعة تاني فوستيهم برضو يبقى عمل معجزة دي مرتين مرة في أرض إسرائيل مرة في المناطق الأممية المحيطة يقولوا أما يسوع فداع تلاميذه وقال إني أشفق على الجمع لأن لهم ثلاثة أيام يمكسون معي وليس لهم ما يأكلون ولست أريد أن أصرفهم صائمين لالا يخوروا في الطريق فقال له تلميزه من أين لنا في البرية خبز بهذا المقدار حتى يشبع جمعا هذا عبدوه فقال لهم يسوع كما عندكم من خبز تفاصيل تشبه قوي المعجزة اللي كانت لسه في الإصحاح اللي فات فقالوا سبعة وقليل من صغار السمك فأمر الجموع أن يتكئوا على الأرض وأخذ السبع خبزات والسمك وشكر وقصر وقعد تلاميذه يبال رب يأكد أن نفس الإحسان نفس المحبة اللي في قلبه لشعبه هي للشعوب الغريبة المحيطة بس يؤسفنا يعني انه هو اتحرك في النواحي الاخرى دي هروبا من او ابتعادا عن الناس اللي مفروض هم شعبه وبيحاولوا يتصيدوا له الاخطاء وبيقوموا يعني الامم قابلينه او بيستفيدوا منه وشعبه اصلا بيرفضه أمر الجموع أن يتكعوا الأرض أخذ السبع خبزات والسمك شكر قصر أعطى التلميذ والتلميذ أعطى الجمع فأكل الجميع وشبع ثم رفعوا مفضل من الكسر سبعة سلال مملوء هنا رفعوا اثناشر قفة هنا رفعوا سبعة سلال مملوء أكلون كانوا أربعة آلاف رجل مع النساء والأولاد الدليل الثاني ان المنطقة دي في شرق البحيرة اللي هي منطقة العشر مدن دي انه بيقول ثم صرف الجموع وصعد الى السفينة وجاء الى تخم مجدل مجدل دي موجودة في غرب بحيرة كبرين فمعنى ان يسوع خد السفينة وراح الى مجدل اذا هو كان في الشرق مش في الغرب يعني منطقة مجدل دي ممتعة في الجليل لكن الشرق هو اللي فيها العشر مدن الأممية مجدل دي هي الممتقل اللي تعرف فيها أو تعرفت عليه فيها مريم المجدلين يعني مجدل هي الممتقل منها مريم ف كده الرب معظم الإصحاح لف في المناطق المحيطة بأرض إسرائيل ثم عاد إلى تخوم مجدل مرة أخرى لو حد يحب يضيف حاجة او في حاجة مش واضحة في الاسحاء يعني لو عملنا مقارنة بسيطة كده الرب يعني بيقبلها قبل ما قبل المرأة الكنعانيه بتكلم عن النجاسة خارجة من قلب الانسان اللي هي القتل والزنا والفسق دي اللي بتنجس الانسان تطهر ازاي حدثة المرأة الكنعانيه دي بتقول كده ان هي لما الرب قال لها كلاب الكلاب الشارع للنجاسة فهي تجاوبت وقبلت الـ الـ يعني عشان يعني لو ربطنا الأحداث بعد إذا النسان كيف يتطهر من النجاسة الموجودة في القلب أن يقبل فكرة الله وتصنيف الله للقلب ده أنه هو قلب نجس بقول آه وبقبل نعمته بالإيمان عشان كده رب الله يا امرأة عظيم إيمانك ليكن لك كما تريدين يعني بعد موقف الكتب والفارسين الرب بيتكلم فيهم عن النجاسة الحقيقية بيدينا نموذج لنجاسه حقيقيه اطهرت اتشافت جفت ازاي بالخضوع بالقبول بقبول فكرة الله تجاه النجاسة اللي انا عايش فيها والايمان بان الرب عنده القدرة ان يتعامل معي ويطهرني فكاد النتيجة ان الايمان هو اللي كل اللي هي كانت عاوزاه لكن طبعا الكلام ده صعب يعني رغم انه امراه اماميه لكن عرفت توصل لكده اليهودي مكتفي بانه يعمل رسالات من الخارج ويبقى دي هو التطهيري